قالت ربي ان ما يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالت ربي ان ما يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء